「私の手を借りてくれる人」「私の إ を ا りてくれる人」 سبحانك إ ن ي كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا ا ب نادى ربه رب لا تذرني فردا و أ ن ت خير الوارثين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 و ك ا موسوعه ا لنا خ ا ل ن ا ب ا س ي للعلوم الاسلاميه أمنا موسوعه ت النابلسي للعلوم ر ه بينهم م الاسلاميه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 إنا كنا ف النابلسي ع ي للعلوم ا ل ا س ل ا م ي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 فهل أ ن ت م م س ل م و ن ف إ ن ت و ل و ا ف ق ل آ ذ ن ل ك م ع ل ى س و ا ء